فَمَنِ ابْتَغَى ضَرَأَ ذَلِكَ فَأُولَآئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَعْهِدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ''Aulئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون'' ''ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من ثمّ جعلناه نطفة في قرار مكين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 ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمُجْتَنُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عن الخلق غافلين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 ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب صرني بما كذبون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 وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقَالَ رَبِّ أَنزِلْنِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن يعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون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 ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون Heyha taheyha lima ta'dun In hiya illa hayatunad dunyana namutu wa nahya wa ma nahnu bima'us In illa rajulun iftara ala Allahu kadiban ma قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فاجعلناهم غساء فبعدا للقوم الظالمين ثَُّ أَن مِن بَعدِهِم قُرونًا آخَرين مَا تَسْبقُ مِن أَُّةٍ أَجَهَا وَمَا يَسْتَقِرود ثمَُّ أَرسَ النارسُ لَن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 وَجَعَلْنَا مِنْ نُورٍ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبٍّ ذَاتِ قَرارٍ وَعَيْنٍ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ انني بما تعملون عليم وان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقوا فتقطع امرهم بينهم زبر كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم فِي غمرتهم حتى حيد أحسبون أن ما مدّهم به من مال وبنين نسارع لهم في Vallazin بِآيَاتِ b ayat Rabbim yeminon vallazin hım b Rabbim la yushricon vallazin yeten ma atam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 من دون ذلك هم لها عاملون حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا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 وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهُوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِمْ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ نُعْرِضُونَ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 ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طويانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بَابًا زى عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما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 قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ أَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاءَنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الأولين قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ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 عالim el Gıyb ve Şehadet fetaala amma yışrıkolun Qur Rabb eemma turydnı ma yığadolun Rabb fala tajalnı fil Qumız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 إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم إلى يوم يبعثون فإذا نفق في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون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 رجل منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عباد يقولون ربنا لنا ورحمنا وأنت خير الرحمين فاتخذتمهم سخريا حتى أنسوكم ذكرى وكنت منهم تضحكون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 إلا إِلَّا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق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 إنه لا يفلح الكافرون فقل رب يغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم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 ولا تأخذكم بهم رافة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين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 إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرنون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله توب و حكيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم Laula, ız semaetim o zanl müminon ve müminatı b اربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون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 ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتمه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين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 والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم رحمته وأن الله رؤوس رحيم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 وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَلَا يَأْتَ لِأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْمِنْ المتوء للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم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 ULAIKA MUBARRA'OUN BIMMA YAQULUN LAHUM MAGFIRATUN WA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 فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم الرجع فارجعوه وأذكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا ثروجهم ذلك أزكى لهم İnna Allah kabir bima ycnng. Ve kull müminat yozun, min abzarhın da veya فَأَظْنَفُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَالْيَوْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبَدٌ أو أبنائهم أو أبناء بعولتهم أو إخوانهم أو بني إخوانهم أو بني أخواتهم أو نسائهم أو ما ملكت أيمانهم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 يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم ولا استعفي لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِنَّا مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّا آتَاكُمُ الَّذِي آتَاكُم ولا تكره فتياتكم على البغاء إن أرد نتحصن اللي تبتهو عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفر الرحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين اللَّهُ نور السماوات والأرض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 الزجاجة كأنها كوكب دري قد من شجرة مباركة زيتونة لا شرطية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار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 والذين كفروا أعمالهم كسراب بطيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه Allahü siriğül hesab, ouk a zulmatin fi bahr al-ajy, oşa h məujum min falqhi məujum min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 ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله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 فأولئك هم الفائزون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجون قل لا تقسموا قاعة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 وَإِن تُطِيعُهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ عَمِلُ الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ تِلْأَرْضِ كَمَسْتَخْلِفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ضَلُّوا عَنْهُ وَلَا يُبَدِّلُ اللَّهُ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَ لا يشركون بي شيئا. ومن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هم الفاسقون.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 يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم سلاث نرات من قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيره ومن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 والله عليم حكيم وإذا بلو الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم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 كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعطلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه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 وقال الذين كفروا إن هذا إلا افك نفتره وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاء ظلم ونذرا وقالوا أساطير الأولين كتتبها فهيتم لا عليه بكرة وأصيلة. أُلْآَنَّ زَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ وَثُورَ الرَّحِيمَ.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 شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأمهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتذنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قُلْ سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا